ثم امام الله هل هناك امراه هناك امراه توصف عنها زوجها وهي في العدة الان هي فقط تذهب لعملها وتعود المنزل مباشره فحا احيانا وهي عائده من العمل تشتري اغراض للبيت فبناته قابلها حرام لا تشتريها وانك في العدة لا صحيح فمره كانت تقدر صعب من الشغل شده كثره العده كان على كل حال طبعا ظروف الناس النهارده الحياتيه والحياتيه والناس محتاجه للمهنيات وزي ما انتم شايفين الحياه يعني مثل ما الرجل يسترها مع الجميع فبدات الاطلاقه الينيه تذهب لعملها وترجع مباشره واذا خدناها ما يقدرش ينزل يشتري حاجه ويصعب عليهم ان هم ينزلوا يعني ما يقدروش ينزلوا يشتروا اما بيعرفوش ينزلوا يشتروا وممكن هي تشتري وهي جايه تشتري وهي على طول على البيت يعني لا تقف مع امراه في الترويج ولا تتفرج على بترويج ولا يعني حاجات من دي الله. ان شاء الله هنا بشوان السالم نشوف طب السؤال ده ان شاء الله عز وجل بس احنا ان شاء الله من الاسئله بتاعتنا فبنقول مختن اللي هي لو هي البنات ما بيعرفوش يشتروا او في عائق يعني يحول بينهم وبين الشراء ما بقت اطلاقا ان هي ترجع من العمل تشتري حاجتها وترجع على بيتها والله لا تتفرج على التلفزيون ولا كده ولا واقف على جانب الطريق ولا على طول دايره مباشره من العمل الى السوق تشفي الحاجات المتطلباته على البيت عجل. وبدون هنا وبدون اي تبرج يعني اي حاجه يعني من الهي اللي هي اللي تبدا في ايه في غير الحجاب تمام ذلك ان شاء الله نمشي عليها شيء ان ما يكون بنات عندنا لا حرام ما تشريوش لا ان هم يقدروا يشتروا مكانها بدالها يبقى ببلاش هيشتري يعني كان هم يستطيع ان هم يقوموا بهذا الشراء او يروحوا يبقى وده الافضل وده الافضل هذا ما رايك ان هم كانوا يضاربوا يشتروا متطلبات البيت هم يشتروا من من في ضربه كلها طيب يا باشمهندس ربنا يجوزك حاضر اي حاجه طيب السؤال بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ انا انا عايز اا البس النقاب وماما مش موافقه خالص وهي مش فرحانه باتفاقي ومش عايزاني اصوم غير رمضان ومش عايزاني اقيم عيد وما بتسيبنيش اني اتكلم مع حد ملتزم وبتقول لي انتي مش مسرحاني ومحسساني اني بعمل حاجه حرام وحسساني اني باقها وبتقول لي مش النقاب اني عايز اخلي كل الدنيا ما يدخلهاش انا عندي ورشه ثانيه وهي بتقول لي انت صغيرة على العمل على على يعملني في ثانوي بخصوص النقاد يعني يجب على الام بعد حمد الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومنه يعني يجب على الام ان هي طبعا تكون عونه لولدي على طاعه الله وصدقينا يقول الام لو انت, انت بنتك على عندي بنتك على طاعه الله والله انت مجوره ومشهورة. والله مشكوره والله جزاك الله خير يعني كلكم راقيين كلكم مسؤولين عن رايات انتوا مسؤولين عنها يعني زي ما بنقولوا كده وايش وايش ماشي في الحقيقه ان فينا على مكانة وجه عميق متعودين على الطاعه وتعودينا على الالتزام انت ربنا هي هيؤجرك وبعدين خلي بالك الام احيانا بتخاف ان بنتها تتمرق بتكون عشان لا تتاخر في الجواز ومنها شصه ومنها علاء دي بفقر الله والله ما بيسوق العريس للبنت الا الله عز وجل مش انا مش كده جملة جدا ان اتجوز وتوعي عارف ان ممكن تبقى, تبقى منقره سبحان الله ربنا يسوق الله ويسقاها فالامر يعني المفروض منه واذا كان الامر كذا ساعيني بنتك على طاعه الله وكوني لها على طاعه الله وتجاري ان شاء الله بجن وربنا يعينك وما تكسريش مقادها يعني دايما عينيها انها تقوم الليل وبالصبر حد يقرى ان يكون عنده بنت طوعه الله عز وجل يعني ده ده شيء ده, ده شيء كل ده, ده احنا بنعمل عندنا بناء بنبني من معمار قول يا رب اجعلنا صالحات قالبات حافظات من غير الله كيف بتاخد متريح التزام مؤكد يعني مش بعد جمل زي الجميع اللي نقول بس تراجع نفسها واحنا يعني بندعولك ان ربنا عايز يعني الصبر برضه هو المستمر على وكل انت مش هتبعد من الامر زي كده برضه مش ابونا اديني مش هملك يعني هي سبح متزم مؤكد متزم هو مش حاجه صغيره على التزام ده هو صغير يعني تامینه في السوق كان ماشي لك النقش على هدف لما البنت تتعلم وهي صغيره ان هي تحترم امها وهي كبيره ليه لما تديش امها غير كبيره فمسؤوله عن ذهني على امك وما يعني آآ آآ لا تروقيها ولا يعني دايما ان انت كده تحترمي والدتك وتحترمي راي والدتك وبرضه واحده واحده مع ماما ان شاء الله وان انت بتصلي كده ادعي ربنا انه يفتح لك قلب امك او الحل الان يقول يا رب علمني على طاعتك يا رب علمني على طاعتك وربنا ان شاء الله عز وجل ي... يعني يهدي الجميع إن شاء الله طب ثاني اسئلهنا على الموقع وكنا مصادر انت سمعت ان المراه في فتره الحبل او النفاس يثب عليها عدم قص الاطفال وعدم ازاله شعر الجسم فان هذا صحيح من الكتاب من يقول لماذا ذلك فعلي به بالدليل يجيبون بالدليل يقول لك هنا بالدليل ان احنا لا نقبل كلام الا في دليل ها ما نقبل كلام الا يكون في ايه في دليل يبقى المراه في حاله الحمل ممكن انها تصاغرها ممكن انها تجيل شعر الجسم في حاجه اصباع من الناس ان شا... يد... ما في ساعات يزيد بقى خالد بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه القصه يا جماعه ده مش من حاجه قال رسول الله صلى الله عليه تعمد عليهم كذب من الله الامر جدا اوعك تقول رسول الله لما الناس تقول قال المقصود يعني تحت كل شعرات الجنابه بيقول مش حاجه ده جلد لو كان جلد ينفع ان هو يقف مصري وهو جلد مش عوايش اللي فيه شعر العانه هو شعر اللي بيطول مش عايز يحلق شعره يحلق يحلق دهني دهني مش هيحلقش عم الرجاله دهني حد دلوقتي حد كان كله بيخاف زمان يمكن ان الدوله مش خلاص هارق وده امن الدوله خلاص ما عادش في حاجه مننا يبقى كل واحد دلوقتي مصير من ان هو يثبت في لله عز وجل كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشاهمين اهو ما زلت عليهم كلمه لا اله الا الله ما زل عليهم الشرك اذا لم نساق ولم نقابله لشرع الله عز وجل علشان كده بنقول بنقول يا جماعه ما حدش يفتي بيدعي هتقول اصل حرام ان اختي اخت ضاهرها وهي حايده عليها حاسه وهي مش حاساه مين قال كده اقسم بالله الجميل يا اخت اللي هو كده جبناه جميل انا مش عارف ما اقصد احس ايه ممكن نساها كده في زمانه طب دكتور محمد شعراوي دكتور بسنا سبحان الله العظيم اخونا بشير محمد الشايب ربنا يربي يكرمك ويسعدك لنا مقدر خاطر قريبا بالدكتوراه ان شاء الله ويجوزك يا دكتور محمد بارك الله فيك وزاد نواياك العينه النافعه اللهم امين يا رب العالمين ما بنحبك والله بجاوب بس على السؤال بتاع ااا سناء بتقول انا السلام عليكم ورحمه الله بتقول انا عايزه البس النقاب واما مش موافقه خالص وهي مش فرحانه بالتزامي ومش عايزاني اصوم غير رمضان ومش عايزاني اقيم الليل ما بتحبنيش اني اتكلم مع حد عن الالتزام وبتقول لي مش فرحه مش مش مفرحاني ومحسساني اني بعمل حاجات حرام ومحسساني اني باوقعها وبتقول مش النقاب اللي هيدخليكي الجنه بتقول انا عندي 14 سنه وهي بتقول لي ان انت صغيره خليك تعليميه وتصلي نقاط احنا بنقول الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومنه وبنقول ان طبعا يعني على الام ان شاء الله انها تكون عون على طاعه الله لابنها وانها تشرح ان عندها بنت صغيره ومش على طاعه الله ده امر يصرف يعني يجب ان الام تكون عونه لابنتها على طاعه الله عز وجل وميخسرش الموضوع ده شايفه بنتها متجهه الى الله عز وجل وبتحب ربنا وبتحب تقوم وبتحب تكون طائعه لله عز وجل فهذا امر يفتح يعني وتخاف ان قال بنتها هي صغيره يعني لا او عايزه تعمل النقاب وخلفا العريس ماجينا لا العريس ما هيجينا يا يجيب العريس النقاب ما بيجنعش عريس احنا واخدين ازواجهم هم منقطبات النقاب ما الناش ده مصير واحيانا تكون الاخت سافره بروج وماجيناش العريس سبحان الله بلاش مصير ويتعنوا ما مشان يشوف واحيانا منقطعه سبحان الله يجينا العريس فالرزق ما هوش مخلاص دي ارزاق على الله عز وجل وكل فرد مكتوب عليه نصيبه فسمعان الله كل واحده معروف نصيبها مين هياخده وعارفها جايبها جايبا فبقول ما بتناقش في الامر ده ان تكون طائعه لبردها على طاعه الله وعلى البنت انها تتؤدب مع امها وما تكونش عاق لمها وتسمع كلامها وتدعو ربنا ويصل لنا ربنا حن قلب امها عليها وان يجعل امها عونا على آآ يعني آآ طاعه الله لها يعني تتعامل مع امها برفق وبادب عشان ما يحبها وترضى عنها وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلب امي عليك ويجعلها لك عونا على طاعه الله والله اعلم لل اسئله مختصا انا ان هناك امراه بتلف بتلف عنها زيها وهي في العبده الان قلنا في في السؤال ده ان هي كسب للعمل وتعود وهي راجعه تشتري الحاجه لو يقدر حد من بناتها اللي هم بيقولوا لها حرام يقدر يقوم بهذا العمل عنها امنينا يعني هم البنات انزلوا يشتروا والله يبقى ده افضل انما كون المشروع العمل وترجع الى, إلى, إلى عملها فهذا الشيء ما ليس فيه حرمانيه ان شاء الله عز وجل من الحرمانيه ان المراه تروح تفرج على البقالين تروح لقيت في السوق بتلاقي حاجه بتدور على حاجه ان واحده فكرت تقبلها في وتوقفها صوت التحكم المعنوي يبقى ده ما ينفعش انما لو هي بتروح الشغل وبتقعد على طول يبقى افضل لو ما عندهاش حد يشتري لها هي تشتغل حدائق وهي جايه ومفيش حرمانيه في ذلك انما في حاله ان الاخت اللي وصلت المعد بتاعتها دي لو بناتها يقدروا ويقوموا يقولوا بهذا العمل عنها اذا باكر والله اعلم كنا انا في الله برضه بتقول سمعت ان المراه في فتره الحيد او النفاس يجب عليها عدم قص الاظافر وعدم ازاله شعر الجسم بيقولوا لا لا المراه في حاله الحيض تقص الاظافر وتزيل الشعر عن الجسم ولا في عندنا دليل يمنع ذلك واللي يقول ان ممنوع قص الاظافر في وقت الحيض او وقت النفاس وعدم اذا الشعر الجسم بيقول له اذن الجنين ما عندوش جنين يبقى الامر على البراءه الاصليه يبقى الامر جائز حتى وقت الجنين ب... بعد الجواز تمام حتى الانسان بقى ال... لو على جنابه فكراجل ومره يجوز له ان هو يقص على الجنابه ويجوز له ما هو يذيل شعر الجسم مره لان عندنا مقوله بعض رجلي ربنا كده ودي مقوله خاطئه وده تحت, تحت كل شعره جنابه نقول له لا هذا كلام ليس صحيحا يا جماعه المراه الحاجه المفشاه يجب ان تخش الظاهره يجب ان تزيل شعر الجسم والراجل الذي على جنابه كذلك لو زوج هو يوجب ان يقص شعر اطفاله وان يقص اه اه او يزيل شعر الجسم اكول محمد شيب بيقول برضه موسيقى شفنا وهذا اللهم لعن الله, الله انت بذلك دكتور محمد وربنا يا ربي يدي فتره كده وترجع لنا بدكتور قريب ان شاء الله طيب اقمنا بتقول اخي اعمل سوق ماركت كبير وهو ما فيش بيعه عصير العنب فالعصير العنب بيعطى من الصب هل يمكن اخذ العمل مع انه لا بيع هذا العصير مكتوب على العصير خالي من الكحول والله هو يقدر في قلب ال ماركت ويدور على شغل لغايه ما يلاقي شغل يمكن شغله في الاصل بس هو الاول لو قدر يقول لصاحب الشغل بلاش مي يعني نبيع او حرام نبيع العفود عنب وقدر يامر بالمعروف وانهى المنكر يبقى يبقى جزاه ما نقدرش بخليه قاعد يدور على شغل نوصف زمايله واصحابه اللي يدوروا على شغل لغايه ما شغل يترك الشغل ده والله على طيب نقول الشخص الذي يصل ان يكون ملتزم وراكد جنوب ولا يحب ان يرى احد فلا هذا ليس من النفاق الاسلامي الاكبر ليس من النفاق الاعتقادي انما ولا من النفاق كليا ان شاء الله عز وجل ولكن احنا يعني نقول لك من بعد حمد الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد ان انت لا تنجر تصغر معصيه ولكن تمشي الى المعصيه واذا سالت عن نفس الباب ما, ت... ما اذا كنت وحدك تفكر دائما ان الله عز جل يراق مختالا عليك يغصره يراقبك ويرى حركاتك ورا سكاماتك فلك ان من تستحلم بل يجب ان تستحلم الله سبحانه وتعالى ولا تجر المعصيه ولك نظر الى اين ما عصيت وانما احمد جاء رجل رحمه الله عليه جاء رجل وقال له بين الشوارع نمح فك تقول الرجل في بيت الشعب اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوتك ولكن كن علي رقيب فلما صار الرجل هذا لما احمد وك ويواجد في بيت الشعب يعني اوعى تقول ان انا خليت لا ده انت عليك رقيب عليك رقيب الله يراقب ويشترك فان شاء الله انت يعني تتقي الله جيدا وتترك هذه المعصيه وتجاهد نفسك وربنا ان شاء الله يثبتنا واياك ان شاء الله ويحفظ الله عز وجل لك انما مش هو النفاق اللي سيدنا عمر سأل عليه ده ده مش اعتقادي ده بس والله عافيه زي ده اللي انت ليس كذلك ان شاء الله نحن نحسن الظن بك ان شاء الله بس مع العمري ان يجيب الله لك الصبر ولو علمت وختينا اسماء بتقول هل التمثال عليه انسان ثقه فيه حرام كل تمثال اخت على هيئه حيوان على هيئه انسان المستشر انه انه على هيئه روح على هيئه حمامه على هيئه عصفور على هيئه ديك على هيئه شديد بما فيه الروح فهذا حرام ولو عندك تمثال انما مش عطاني راسي انما ان انت تتحرش اني بكل وقت انما ما ينفعش تقول نخفيها من لا فما في الحرام والنبي عليه الصلاه والسلام يوم ان الله عليه وسلم قال لا اترك رساله الا تمصر ولا خليدا الا او قال لي اترك خليدا الا كسرته الا ولا اترك رساله الا كسرتها ها فاحنا منطلبي ان المشاكل التي فيها روح يا اخونا الدكتور محمد الشايب ربنا بالدكتوراه ان شاء الله ويجوزه ورب يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايما الله سرع جميل ايما الله الله عز وجل فوق سماواتي استوى على عرشي دائما عن خلقه سبحانه وتعالى هو معنا في كل مكان ولكن بعلم وحفظه ان الله عز وجل يقول امنتم ما في السماء او ما في السماء ان بكم عليكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم ما في السماء اي يسود عليكم حصونا فتعلمون كيف تذير الله عز وجل يقول سمي اسم ربك الاعلى فصح انا حتى انت لما تيجي تدعي بترفع وشك للسماء كده ترفع بوشك للسماء كده فخلاص في ده دل... كله في دلاله على ان الله هو جميل في السماء انما الله عز وجل معنا في كل مكان بنيتي ويحيط بي هو محيط بنا وهو يرانا ويعلم كل صغيرة وكبيره عنا جرس سكناتنا حركاتنا ويعلم ان الله عز وجل جليل يعلم جليلا من لا تستودع على استخراط المنفأ في الملذمات سبحانه وتعالى فوه سبحانه وتعالى في سمائه فوق سمواته فاستوى على عرشه باقيا عن خلقه وهو معنى في الارض بعينه وبحاطته سبحانه وتعالى الله اعلم اكتفي بهذا القدر من الاسئله على يعني اما نلتقي ان شاء الله عز وجل في لقاء قادم لانه في مسنات المولى تفاس الله علم لكم توفيقه وسباد والرشاد والهدايه جعلنا لكم من الذين يستمعون القوله فيتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد, أن... سبحان... نشهد, الله. نشهد أن لا اله الا انت نشهد ان محمد وصل اللهم وسلم وبارك على محمد